لما بين أن المترفين من الكفار إذا أخذهم ربهم بالعذاب ضجوا وصاحوا واستغاثوا وبين أنهم لا يغاثون كما أوضحناه آنفا بين سبب ذلك بقوله قد كانت آياتي أي التي أرسلت بها رسلي تتلى عليكم أي تقرأ عليكم واضحة مفصلة فكنتم على أعقابكم تنكصون ترجعون عنها القهقرة والعقب مؤخر القدم والنكوص الرجوع عن الامر ومنه قوله تعالى فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه ومنه قول الشاعر زعموا بانهم على سبل النجاه وانما نكص على الاعقاب وهذا المعنى الذي ذكره هنا أشار له في غير هذا الموضع كقوله تعالى قالوا ربنا امتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل ذلك بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وان يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير فكفرهم عند ذكر الله وحده من نكوصهم على أعقابهم وبين في موضع آخر أنهم إذا تتلى عليهم آياته لم يقتصروا على النكوص عنها على أعقابهم بل يكادون يبطشون بالذي يتلوها عليهم لشدة بغضهم لها وذلك في قوله تعالى وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا قال رحمه الله وهذا الذي ذكرنا أن العذاب عذاب يوم القيامة أظهر عندنا من قول من قال إنه يوم بدر أو الجوع ومن قول من زعم أن الذين يجأرون هم الذين لم يقتلوا يوم بد وأن جؤارهم من قبل إخوانهم فكل ذلك خلاف الظاهر وإن قاله من قاله قوله تعالى أفلم يدبر القول يتضمن حظهم على تدبر هذا القول الذي هو القرآن العظيم لأنهم إن تدبروه تدبرا صادقا علموا أنه حق وأن اتباعه واجب وتصديق من جاء به لازم وقد أشار لهذا المعنى في غير هذا الموضع كقوله تعالى افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وقوله افلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها وقوله في هذه الآية الكريمة أم جاءهم ما لم يأتِ آباءهم الأولين قال القرطبي فانكروه وأعرضوا عنه وقيل أم بمعنى بل بل جاءهم ما لا عهد لأبائهم به فلذلك أنكروه وتركوا التدبر له وقال ابن عباس وقيل المعنى أم جاءهم أمان من العذاب وهو شيء لم يأتي آباءهم الأولين قال أبو حيان في تفسير هذه الآية قرأهم أولا بترك الانتفاع بالقرآن ثم ثانيا بأنما ما جاءهم جاء آباءهم الأولين أي إرسال الرسل ليس بدعا ولا مستغربا بل أرسلت الرسل للأمم قبلهم وعرفوا ذلك بالتواتر ونجات من آمن واستئصال من كذب وآباؤهم إسماعيل وأعقابه إلى آخر كلامه وهذا الوجه من التفسير له وجه من النظر وعليه فالآية كقوله قل ما كنت بدعا من الرسل الآية ونحوها من الآيات قوله تعالى ام لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون قد قدمنا الايات الموضحه لهذه الايه في سوره يونس في الكلام على قوله تعالى فقد لبثت فيكم عمرا من قبله الايه فاغنى ذلك عن اعادته هنا أيها المستمع الكريم بهذا التنبيه من المؤلف رحمه الله نأتي على نهاية لقائنا آملا أن يجمعنا بكم لقاؤنا القادم وأنتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته